قالت رسلهم أَفِي اللَّهِ شَكُّ فَأَطِرِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضُ يَدْعُوُكُمْ لِيَغْفِرَ لَكُمْ مِنْ ذُنُوبِكُمْ وَيُؤَخِّرَكُمْ إلَى أَجْلِ مُسَمَّى قَالُوا إِنَّا أن إلا بشر مثلنا تريدون أن تصدونا عما كان يعبد آباؤنا فأتونا بسلطان مبين